يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعضنا تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون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 كونوا خيرا منهم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى, عسى أن يكون خيرا ولا تلمسوا أنفسكم ولا تنابزوا القاب بس الفسوق بعد ليما ومن لم يتب هم الظالمون يا ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحيم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 ان الله عليم خبير قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وَإِن تُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا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 ما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم قاس والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أينا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر أفَلَم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لا من فروج وَالأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به, فأنبتنا به وناتي وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد الرزق للعباد وأحيينا به بلدة ميتة كذلك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 عن للخير معتد مريب الذي الذي اللهِ في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولا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 يَنُقِّلُ قَلِيلاً مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ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 إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ